السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على أبدي الذي اصطفى لسيهم النبي المشتبع والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكبلين الشرفة وبعده إخوة الكرام ما زدنا مع أشرف العلوم على الإطلاق وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله جل في علام الكلام على أسماء الحسنى وصفات العلى والكلام على العلوم التي التي بها غداء الرقح والتي يكون المرء قد تذوق بها طعم الإيمان فإن القلب إن تعرف على الله حق التعرف آنس به وخضع له وانكسر قلبه انكسارا في سجدة لا يرتفع بعدها بعدها أبدا يكون من أعبد القلوب لله جل في علام وكما قلنا هذا, هذا حقا بوابة العلم بوابة العلم إتقان العقيدة والحرافات العقادية تؤثر لزاما في الحرافات الفقهية نسأل الله على أن نكون على عقيدة السلف التي جعل الله بها النريات وجعل الله بها استدادة والفلاحة والفهم, والفهم والرشاد كما بيّن ذلك علماء وكما بينا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تفترقت تفترق اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وقال افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول الله من هذه التي تنجو من 73 فرقة فقال الذين, على ما أنا الذين كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحب وأصل ما كان عليه وسلم هو صحة الاعتقاد وأصل ما سار عليه على هذا الدرب وصحابة الكرام على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نهجه النسير لذلك قلنا بأن الطائفة المنصورة وأن السلف إن نظرنا إلى الحقبة الزمنية فهم القرون الخيرية السلف وإن نظرنا إلى فكل من انتهد هذا المنهج وكل من اعتقد هذه العقيدة فهو من السلف ومآله إلى السلف ويحشر مع السلف ونستظر أجلك على أن يحشرنا مع نبينا والصدقين والشهداء والصالحين نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم. شاهد الكتاب العقيدة الوسطية لمؤلفه رحمة الله عليه نعم رحمة الله عليه وسلم رحمة وسعى من مجدد من عالم لشيخ الإسلام نعم. نعم. حيث قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. من غير تحريف ولا تعقيد ومن غير تكييف ولا تنفيذ بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كنطفه شيء وهو السبيع بصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن موضعه ولا يلحدون في اسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبعيره نعم جزاك الله خير نعم. إذن الكلام هنا على اعتقاد السلف واعتقاد الفرق الناجية والطائفة المنصورة كما بينا قبل ذلك بأنهم يصفون الله بما وصف به نفسه سبحانه جل فعلا في, في كتابه على قول الله جل فعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفه وقول الله جل فعلا يد الله فوق أيديه وقول الله جل فعلا تجري بعيوننا فياد حقيقيه وهذه الجاد الحقيقيه هي تليق بجلال الله وكمال الله وعظمه الله وبهاء الله عين حقيقيه تليق بجلال الله وكمال الله وعظمه الله قال قال ولتصنع على عيني وعزه الله لا يعلمنا الصفات الذاتيه وفي الله الذي الرحمن على العرش استوى من الصفات الفعليه التي بينا تفصيلها الاسبوع الماضي ووصفه بها رسوله ووصفه ووصف صلى وسلم ربه بالصفات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا فأتى بالصفات السلبية والصفات, السلبية والصفات السبوتية وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا والصفات الفعلية إن الله إذا حب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني احب فلان فاحبه فيحبه جبريل ثم يناديه من في السماء فيحبه ثم يكتب له القبول في الأرض يعني عند اهل الصلاح فقط عند اهل الصلاح فالغرض المقصود بان الكلام في مسائل الاعتقاد مسائل مسائل من مسائل هي مسائل عزيزة مسائل مهمه جدير بكل طالب علم ان يتقن هذه الابواب وان لا يتساهل فيها فنقول بأن, بأن المصنف قال بما وصفه رسوله من غير تحريف انظرونا الآن يقو كأنه يقول وانتبه أنا ألفت الانتباه وانتبه فأن عخيطة السلف في هذا المضمار هذا الأمر أمر جلل بأنهم يصفون الله بما وصف به نفسه سبحانه جلال فعلا وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بقيود وشروط حتى نقول بأننا حقا على اعتقاد السلف قالوا من غير تحريف وهنا ألفت الانتباه إلى دقة نظر الإيمان رحمه الله تعالى فإنه لم يقل من غير تأويل ولكن قال من غير تحريف هذه دقة النظر ودقة القلم أيضا وضع الشيء في في موضعه وضع الشيء في موضعه في محله لأنه يعلم بأن الحقيقة الأمر أن هذا ليس تأويل تحريف. إنه تحريف كما سنبين لذلك نحن نقول بأن التحريف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا والتحريف اللفظ غير متوافق وشيخ الإسلام نفسه يرى حتى بأن التحريف في الأمم السابقة كان معنوياً لا لفظياً والصلاح الرجع أنهم حرفوا الكلمة عما وضعه لفظياً ومعنوياً لكنه من منهاره أنه كان يرى بأن التحريف كان تحريفاً معنوياً فقط ونحن نقول التحريف اللغبي في أمتنا غير متوارد لا يستطيعون إلى ذلك سبيلاً بالنسبة للكتابة أو بالنسبة للسنة حتى في هذا الباب التحريف الحق الذي نرى هو التحريف المعنوي ليس التحريف اللغبي التحريب المعنوي وهو الغاصل فيه, فيه هو التأويل والتأويل على ثلاثة مراتب حتى نبين هذه المسألة تنجلي ونعلم أي, أي الكلام الذي يقصد ابن ثامية في مسائل التحريب فالتأويل على, مسألة على مراتب ثلاثة التأويل كما قالوا علماء هنا يأتي ويقصد به ما يقول إليه حقيقة الأمر ما, ما يقول إليه حقيقة الأمر قال قول ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبابي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهناك وصب الله ذلك جل في في الجنة فيها الفواكه فيها الموزي فيها العنت صحيح فأنت تعلم الآن لكن عندما ترى حقيقة الأمر تعلم المفارقة ولذلك ابن عباس قال ليس, ليس ما بين الجنة والدنيا إلا الأسماء اتفاق في الأسماء فقط فحقيقة الأمر لا تكون إلا بعدما تشاهد أن تترى عين اليقين ثم ذلك تدخل فتأكل فيكون حق اليقين ولذلك الله جاء لفعلها بيّن لنا فيما يقول إليه الأمر هم يسمعون للنهار بأن عقاب الكو الكفر النار فمن شاء فليكفر من شاء وهذا ليس بالتخير كما يفهم البلغ الصفاء ليست هذه الآية على التخير هذه الآية على التهديد البلغ الصفاء يقولون هاي حريت, حريت الاعتقاد الله جاء على ما خلق الخلق ليتحرروا من عبادتهم بل خلق الخلق لتكون في, في رقبات المرقة العمودية له وما قلقت الجن والإنسى إلا ليعبدون قال ابن عبث الله ليوحدون فالآية أصالة للتهديد لا لا لم لمطرح على ما قول للتخير هذا الباب فيكون العقاب بعد ذلك قال قالدين فيها على نار جهنم يقول الله لن فعلها بما يؤل إليه الأمر يقول الله جل فعلها ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا هنا حقيقة الأمر أوها الآن إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدلهم ما كان يخون من قبل ولوردوا العادر من هو عنه إنهم ولذلك أيضا ترى بأن ضر على قال, قال هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوهكم من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهنا الآن يرى تأويله الذي عليه حقيقة الأبعاد لا يعلمه إلا الله بالفعل هذا لا يعلم يعلمه لا يعلمه إلا ما أحد يستطيع أن يزرع أنه يعلمه بحال من أحوال. لا يعلمه إلا الله جل في علام ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب يالباب يعلم حقيقة الأمور هذه إلا الله رعلا الذي قدرها وكتبها سبحانه جل في علام ولذلك قال الله جل في علام في, سورة عمران في مطلع سورة العمران الذي أنزع عليك الكتابة منه آيات محكمات كن أم الكتاب أخرى الشباب. فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله, تأويله إلا, الله. إلا الله ما يعلم تأويله إلا الله طفل. إذا قلنا حقيقة الأمر يتقول إليه قف لا يعلم تأويله إلا الله لا تصل ما يصح الوسط ولا يجوز لأنه ما يحد يعلم تأويله إذا قلنا تأويله لا يحدث الأمر أما المرتبط الثانية فهي التفسير التأويل هنا بمعنى التفسير المعاني بمعنى التفسير على ما قال ابن عباس أن التفسير على مراتب أربعة في مرتبة العامة بأسياء تعريف وهذا رد على هؤلاء الأغبياء الذين يقولون بأن الله خطبنا بما, بما لا نعقد كأنه يقول لو عقلنا ذلك يكون كفرا نعوذ بالله من يقول ذلك ومرتبة التفسير التي لا يعلمها إلا خاصة الذين اضطروا على وهناك تفسير يعلم أهل اللغة الذين أدخلوا أبواب, أبواب اللغة بالنسبة للتأويل بمعنى التفسير بقول النبي السلام عندما احتضر ابن عباس فقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل التأويل فالتأويل هنا بمعنى تفسير علموا التأويل عن تأويل بمعنى التفسير ولذلك ابن عباس كان يقرأ الآية في قوله للفعلان فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تحويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يصل يا يقول الثمام تقول الا الله الراسخون فهم والعطف هنا اشراك يعني الراسخون فهم يعلمون تاويلا فكان يقول ان نفسي وانا من من يعلم تاويلا وترجمان القران وهذه غير مقصوده عندنا في الباب الثالثه المهمه لأن التاويل هنا هو ما جاء فيه وتمسك به هؤلاء عن مواضعه وهو صرف اللفظ عن ظاهره هذا الثالث التالث المرتبه الثالثه هذا, هذا الذي نحن بصدده لا لا يقال ممنوع هذا الذي نحن بصدده الان الذي, الذي عبر عنه ابن تيميه بانه تحريف نعم نعم التاويل الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره هذا معنى التاويل صرف اللفظ عن عن ظاهره وهذا له مرات ثلاث اقل الطوائف الذين ينظرون هذا التاويل طوائف ثلاثه غلو ولفو ووسطيه عدود وانا حفصده الرساله العدول غلو ولفو هناك في الغلو ممن يقول بالتاويل بلا دليل هذا غلو ممتاز يقول بالتاويل بلا دليل وها وطبعا الطائفه التي تصدرت الباب في هذا هم اخبث خلق الله الراغب الراضي المغلوب نعم الراضي هؤلاء الذين اتونا بالايات كل هذه هذه دلاله على ان على امامه علي بن ابي طالب الايه لا من بعيد ولا من قريش يتكلم عن مثل هذا ويقولون هذه هذه على إمامة علي بن ابي طالب ياتون ايضا على قولنا على ان الله امركم ان تذبحوا بقره فيقولون استغفر الله استغفر انا ما انا والله ما استطيع اتكلم بهذا يقولون يقولون على ما زعموا يعني على ما يتهمون لا, لا. تعرفون يقولون ماذا نتؤدب نحن وانا اتكلم لعنه الله عليهم ليل نهار صباحا مساء اللهم انزع ايام لعنات اعنائك لعناتك وسحائب اللعائن يا رب العالمين يعني ليل نهار ونسال الله ذا فعلا ان ينتقل منهم على ما يفعلونه ويقولون اصحاب الكرامه وامهات المؤمنين وهل هذا وهذا الغلو في صرف اللفظ عن ظاهره بالتاويل هذا هذا كفر مستقيم لأن هذا يسمى تلاعب لا دليل لهم عليكم كفر مستقل لما يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا قالوا فلانا وش الدليل هذا؟ وش الدليل؟ مافي إذن هو ماذا فعل؟ كذب ما أول كذب الله ما أول الآن؟ الأول لابد له المسوق مافي هل تلاعب بكتاب الله؟ هذا كفر هذا كفر لأنه بهذا يكذب الله لنا في علاه يتلاعب بكلام الله لنا في علاه في كلمة ما لكم لا ترجون لله وقار هم قالوا عائشة رضي <تصفيق> الله عنه وارضاه فهمتم لا لا لا. هذا كفر مبين هذا هذا كفر مستخيل بهذا في مصطلح مستخيل الدكتور معناها يعني لا يبحث عن الوازن كفر لا تبحث طبعا لا تبحث الله يقول لا إله إلا الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هذا تلاعب محض في هذا الباب هذا تلاعب محض بكلام الله قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله نعم. وقال هذا يدخل من باب الاستهزاء نعم. والاستهزاء ليس فيه ثم إقامة حجة ولا زانة شبهة قال ما نرى مثل إخواننا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء ساعم أذن لقاله كلام سائل الركب مسامرة للسفا صحيح وماذا قال ما أكثر عليه وسلم قل بالله الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم قد كفرتم بعد إيمانكم فالمسألة لها كفر مستقل إذا قال بذلك والثاني التأويل الذي له دليل ولكنه ليس صريحا ليس مسوغا لهم في التأويل نمتلع شرفا ونلتقي بك تسجلون اقطع ثلاثه كل طيب يا <تبقى الله عليك> مين يا رب يا هو عنده دليل لولا الدليل اللي عنده لكفر عنده دليل وعدم وضوح الدليل ليس صريحا ممتاز لو ما له دليل لا في المصاف الراحل كان بالمثال يتضح النقاط كان يأتي إلى قول الله جل في علاء فلما آسفونا انتقلنا منه فلما آسفونا يعني فلما أغضبونا صحيح فلما آسفونا أغضبونا قال لا الله لا أغضب الغضب هذا <تصفيق> غليان العروق وأنت وانتفاق الاوداج لا لا هذا معنى إرادة العقاب مفهوم <تصفيق> نقول لهم وين المسوق قالوا يوهم التشبيه فدع ما اتوا بدليل ما اتوا بدليل مفهوم فهم عندهم, عندهم بعض ما هذا دليل صريح اقصد عندهم بعض المسوغات لهذا تقول قا ق الله على يد الله فوق ايديه يقولون قدره الله فوق قدرته نعم الطلبه ونعمته تعوض الرفع بقدرته اليك ما نعم الطلبه لا تاتي هنا لانهم يقولون اليد تاتي بقدره يقولون ضرب بيد من حديد يعني بقدره او بقوه بقوه فهم يقولون اول معنى قدره يعني عندهم مسوغ من اللغه عندهم مسوغ هذا ليس بصريح ولا بد ان نقول لننصف لما ما وضعناهم في صف الرافض لما لاننا نقول بحق أننا نبحث عن مراد الله نعم وانت ما مش تبحث عن مراد الله ولجدت شيخا يقول امنتم بالله وبما جاء له على مراد وعلى مراد الله وأنتم بما, بما جاء رسول الله على مراد رسول الله فأنت الآن تبحثوا بالأذن التي على المسألة المهمة التي تكون فيها الوصول إلى غلغة الظل بأن هذا هو مراد الله فهم يدعمون أن مراد الله هو ذات ونحن نجمع غير ذلك طيب ولذلك نقول هم الآن بما أتوا من التاويل هذا التاويل الذي اتى به له مسوغ لذلك قلنا لما لما لم تكن الادعاء عندهم صريحه وواضحه قلنا هذا هو التحريف بعيد هذا هو التحريف إذا لم يكن له المسوج. اذا لم يكن ظاهر واضح صريح فهذا التحييف قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى قال استوى بمعنى استولى ما عندكم قالوا عندنا بيت من العرب تذبت ذلك استوى, استوى بش على العراق من غير سيف ولا دم مهراء طيب وتبعنا البيت النصراني أصلا ليس من العرب أصالة ليس من العرب أصالة دعك بقى ضعيف ولده هو ليس من العرب أصالة لذلك احنا نقول احبنا دين الله ان العرب على الوضع ان اللغة العربية على الوضع وضعها الله جاء فعلها لا يسرع هي على الوضع فهنا نقول الآن انت تنع على هذا البيت حاكم على القرآن تبدعك من ذلك انت قلت استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهرات احنا معك معك الآن هنا استوى بشر على العراق بمعنى استوداء ونحن نقول بذلك لماذا؟ السياق والسباق واللحظ بين ذلك التخمين المفسرات صحيح ولا قال من غير سيف ولا دم من رعد دلاله واضحه جدا السياق هنا دلت دلت هنا على على أن المعنى في التواء استلاء واين هذه الدلالة؟ أين هذا هذه المسوغات في الايه الرحمن عشر استوى بل لوازم ذلك كفر يعني لو أنت ما النظر وانت لا تلتزم باللواذب هو أفضل ما قال بذلك لا يلتزم باللوازم نحن نقوم فقط تقول أنت عندك حتى السياق لم تصل إليه اللوازم اللوازم على هذا كفر معنى ذلك معنى ذلك أن الله دل في استولى على شيء إما لم يكن ملكا له وإما أن كان ملكا له فصلب ثم استردهم وفي الحالتين كفر في الحالتين كفر لأنه وصف لله بالنقص ولا يستحق أن يكون ربا من يكون مغلوبا عندما عندما عندما صرب منه العرش كان مغلوبا من غالبا فلا يكون ربا من لا يمكن أن يكون ربا من مغلوب مفهوم؟ لو أعزم هذه أعزم كفر أو الأعلى حتى السياق أنت لم تأتي به سعر الرحمة فقلنا إذن هذا تحريف تسمونه تاويلا تسمونه جمالا تسمونه روائح سميه كما شئت ان سبب قالية يا جماعه الامه يشربون الخمر وسموها بغايه بغايه اسم صحيح مشروبات روحيه وايضا الرشوه لا اسمها لا رشوه قهوة هذا هو نعم هذا حقا في هذا الباب فاذا هذا هذا تحريف هذا يسمى أما الآخر للرافض الخباتاء الباطنية الذين يقولون أن القرنة باطن هؤلاء إيش؟ كفر مستقلها الكفر لكن هذا تحريف طيب ولا؟ نعم نعم نعم إشهام هامتل الآن بعد دخلنا في واحد واحد حبيبي واحد واحد بابا واحد واحد رفضة التي يعني يفلط منها المشتهد إما شرعية أو الغوغوية طبعا لا بد كان في مسوغ والمسوغ ما بالقرائن والقرائن ما تكونش شرعيه ما تكون لغوي وكانت تكون لغوية عرفيه نعم فيكون مسوغات هذه المسوغات معتبره لا اعتبار يعني هذا الاعتبار الذي جعلها ايش تكون لا لا تتجرع على تقرير بها نعم. ولما اقول اليد معنى اليد معناها النعمه عنده عنده مسوغ من اللغة لما عنده لولا يد لك عندي ما كفاتك عليه عنده مسوغ ولا ما عنده عنده مسوغ اما الثاني هذا الضل ال... ال... ال... من بعيد أهله وهو يقول بنا إن الله يأمره أن تذبحه بعد بقرة يقول أستغفو هذا البعيد, البعيد لا نعظم للبعيد في هذا الباب وهؤلاء الذين كما قلنا يقولون بالظهر البطن للقرآن مفهوم؟ هذا الذي يسميه من غير تحريف هؤلاء هؤلاء ضلوا الطريق يكفيك هذا؟ ما يكفيك ايش هو الثاني؟ قد يليكم كفر هذا من ماذا؟ قد؟ قد قد أولى كفر خلاص انتهينا منهم ما ولا أعلم ضلوا الطريق يكفيك هذا؟ ضلوا الطريق ليس على طريق السلام هذا الكلام ليس على طريق السلام ليس هذا من فعل السلام لذلك سنبين. سنبين إذن هناك تأويل له مسوّغ لكن المسوّغ ليس ليس صريحا ليس دقيقا المسوغ ليس صريحا, صريحاً ليس صحيحا قد قال ان لا, لأ... لا تتعجل شيئا قبله اوالي مفهوم ولو قلنا ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صحس... إن الله ينزل ثلث الليل الاخر الى السماء الدنيا ينزل نعم ينزل من الذي وصفه بالنزول هو النبي صلى الله عليه وسلم نعم بالوحي لذن وصف وصفه أعلم الخلق به بأنه ينزل إن الله ينزل السماء الدنيا ترسل الله للآخر فيقول هل من المستقفر فأخفر هل من داعف أستجيب هل من سائل فأعطيه هل من المستشفى أشفيه يأتي السامع فيقول تنزل الملائكة ينزل الله يقول تنزل الملائكة أينا. وين هو سوء من ملائكه ناس ده تمام من انا اقول لك من الملائكه في كل سماء تعبد الله جل جلاله الملائكه الذين يعرجون الذين يصعدون صحيح ولا لا اذا صح التعبير سعيدا من اين اتيت انت استاذ لا الاخ الملائكه تنزل اين المسور مش قال النبي صلى الله فبات الذين يعرجون الذين باتوا فيكم اوط طالعين ولا مستعين صحيح مش قال الله جل وعلا يصعد الكلم والعمل الصالح ما من الذي يرفع الان الصالح الملائكة الذين يتعاقبون فيكم ويتقابلون في الفجر و... صحيح من وين انت أتيت من انزلوا أن السرسل للآخر أين المسوغ لك في ذلك ينزل ربنا قال تنزل رحمته طبعا هناك لوازم شديدة لا يتقبلونها وهي تنزل الرحمة الرحمة تقول إذا آه لا الرحمة تقول إذن الرحمة لا تنزل إلا السرسل للآخر ما في رحمة البعض يقتلون بعضهم من بعد إلى سرسل للآخر وبعدين تنزل الرحمة من مات هذا على الكلام تنزل الرحمة ثم الرحمة هي التي تقول هل المستغذر فاخر لا؟ هل من دافس يبقى؟ طبعا المشكلة الكبيرة كلها إننا لو قلنا بالتأويل الآخر يعني يتنزل الملائكة إذن الملك يغفر ويأخذ الذنب ويغفر <تصفيق> هذا هو هل لازم ولا غير لازم؟ فعل <تصفيق> إنه يقول هل من مستغذر فيغفر الملك يغفر الملك ليه من كل نفسي نفعا ولا ضرة وهذه اللوازم التي لا يتخدرونها وهي اللوازم تبين بطلان هذا التأويل لذلك هنا تأويل ليس بتأويل بل هو تحريف ولذلك قال ليس هذا اعتقاد السحيوف رأيت العالم النبيل ينقي لك العقيدة يقول, يقول لك هذا ليس من اعتقاد السلف أبدا ليس هذا اعتقاد السلف وسنبين فإذا هذا ما يسمى تأويل هذا يسمى لما التاويل هنا الان نقول لا التاويل على ما جاء على على على, على كان عليه اهل السنه يا جماعه هو ما جاء على, على ما جاء على أهل السنة وهو التاويل الذي له مسوغ نعم الله تعالى اه نعم الثالث هذا هو التاويل الذي جاء وفيه مسوغ صريح يبين مراد الله تعالى في فيما جاعا عن, عن, عن علماءنا الذين قالوا في قول الله جل وعلا اينما تولوا فثم وجه الله هات الات من الاول قالوا اينما تولوا فثم وجه الله مع ان الوجه هنا ذكر صر... ذكر التصريح ذك... مضافا إلى الله جل وعلا هذه ده بتصف إلى المصوب صحيح ولا لا لكن هو قال فثم وجه الله يعني فثم جهه الله القبله طلاله القبله فحقول قالوا ده صحيح ولا تفسير باللازم لما من الذي الجاه أن يفسر باللازم هات الايه صاحب القران من الاول ها تفسير البقره بالكلام على السفر السفر, السفر. ها, ها كل... كل اللي المغرب اينما تبقى ادي من الاول طيب ف... فهو هنا كان الذكر ب... باثري كان على القبلة الكع السياق والسباق كله في الكلام على القبلة وهنا بينما طلب بما ابي الله في <تصفيق> السفر كأنه قال وفي السفري في كل اتجاه هذه قبل ويوارد أثر في ذلك ورساك كان في السفري إذا صلى كما في حديث أنت قال حيثما توجهت به راحلة فصح لنا أن نقول وجاز لنا أن نقول فسمى رجل الله سمى جهة الله لأنه لو تمسكنا التفسير موجود التفسير السياق مبسر مبين للمراد فهذا التاويل الصحيح هو تاويل الاهل لم نرفضه كليا ولم نقبله كليا ايضا لو ضربنا مثال على ذلك عندكم ولا نشوف الاقه في النت يعني نعرف ان هناك من من يستحضر. نعم ما عندهم تراهم انت ما عندهم طب خلاص ترا تراهم هي بينكم شديده الان والله لي... ليتنا ن عقد هذه المنافسه وانا سيكون اختبار شفوي بس يا يتكلمون ويبختواج بين الاثنين بين الطرفتين لنرى لا لا تجري, تجري لا ما فيها تاويل ما فيها تأويل. هي اثبات العين حقيقة مع مع اثبات اللازم تحتمر توجد ايات ثانيه مثل مثل توجد ايات مثل في في قال قالت قال قال السياق فيه؟ فيه؟ ممتاز قال نعم من الذي أرجعنا أن نفسر باللازم؟ السياق. السياق ممتاز السياق وهنا هذه الدليل المسوّغ لنا في التأويل أتوا بيه لا أظن لا أظنهم لا يسمعون يسمعون يسمعون يسمعون الجمع للتعظيم هو قال شو هو أتوا بيها من هنا أنت اللي عندك ليس اللي عندي اللي عندك وناس و عندنا وناس مثلا. قالوا الجمع للتعظيم هذا صحيح هذا صحيح من عملت أيدينا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَةِ إِنَّا طيب ولذلك كان يتمثق بها النصارى يقولون من تتخلون بالجامع قلنا الجامع هنا للتحضين ها ممتازا أختيالة هذا الداري أم مريع أنا أقول بها الحق في هذا البنك نقول آية صريحة جدا قال الله لنكي أولاك إن الله يعلم ما في السماوات وما ما يكون من نجوة إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم صياق السياق والسياق هنا جعلنا لا نقول بأن المعيه هنا مع يعني المعيه تستلزم الايش الاختلاط أو, او الموجود موجود لا. نعم فنقول هنا المعيه هنا على قول السنه على على قول السنه الصحيح المعيه هنا هي معيه العبد هي معيه العبد لانه السياق مفسر لذلك صدر الباب بالعبد ختم بالعبد وسيق اذا سيق باجري او الماءيه هنا معيات مايته لا اذا لا بد ان نقود بان التاويل الذي الذي قالوا بانه تاويل هو تحريف اذا قال اعتقاد السلف بغير تحريف اعتقاد السلف منقطع من غير تحريف كما بينا على امثله التحريف لذلك لنا أن نقول وحال السلف مع النصوص عدم التحريف الاثبات مع عدم التحريف ونظروا الأمثلة التي حرفها قرون قال الله تعالى الرحمن على عرش استوى ماذا قالوا؟ قالوا استوى بمعنى؟ لا أهل السنة يا حبيبي يا شطار يا بابا يا ماما هؤلاء إذن استوى معنا على على وأيضا قال الله جل في يد الله فوقايدين قالوا هي يد تاريخه بجلال الله وكمال الله سبحانه جل في علاه تجري بعيننا أثبتوا العين بها هذا فعل السلف وهذا ظاهر لك حال السلف مع النصوص قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر أتعلم أن الله قد كلم أباك كفاحا كيف احتقت جابر هل أولا وقال كلام النفسي وعبارة وهذا عبارة الكلام أو الثاني قال هذا كلام مخلوق ماذا قال قال كلم أباك ففهم منها جابر بأن الله قد أكرم أباه وأن أباه قد سمع كلام الله لا كيف كفاحا قال قال ما تريد قال ان اردد للدنيا فوقت في سبيل اللهم اجعلنا جميعا في سبيلك يا رب العالمين والماولون في اكليم موسى وكلمه اي جرح نعم والماولون ده ها ها لا مش هؤلاء هؤلاء لا يقال في الماولين هؤلاء المجرمون وكلم الله موسى كلاما جرحه بالكلم المكلوم نعوذ بالله من غضب الله نعوذ بالله ولا ثكن يحكها منهم من كلم الله الله رفع بعضهم فقرار منهم من كلم الله ها قال جيد جيد ماذا استفعل بقول الله تعالى فلما فلما جاء جاء موسى وكلمه فلما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه ماذا استفعل فيها لا يستطيع يفعل لا يستطيع فهذا تأب السلف لما, لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل اليهودي الهدي يعلم الصحابة لما دخل اليهدي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يوم القيامة يحمل السر على ذهر ويحمل الجبال على ذهر ويحمل الأرض على ذهر وانه السلام يبتسموا مقرا قال المتهوكون يبتسموا مغضبا قال ابتسم مغضبا مؤكرا يعني يع... لابد انك تكون مجنونا حتى تقبل مثل هذا الكلام ابن مسعود ضرب ابن مسعود نفسه يقول بان أقر اقرب النبي صلى الله عليه وسلم مبين على عظمه لله ما لكم ان الله وقار قبض واذهلنا فالصحابه جميعا لما سمعوا ذلك قبلوها بلا بلا تحريف بلا تحريف اذا يصفون الله بما وصف به نفسه او في كتابه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير من غير تحريف وكما قلنا بان هذا التحريف جنايه عظيمه على يعني جنايه عظيمه على على الايات وعلى الحديث على كتاب الله صدقنا النبي صلى الله عليه وسلم وفيها لوازم ثلاثه فيها لوازم ثلاثه التحريف هذا معنى ذلك بانه يحرفون الكلمه عن موضعها هذا الحق هذا اللازم الاول نعم الثاني بانهم يجهلون النبي صلى الله عليه وسلم نعم صحيح ولا لا لانه معنى ان هم يأتون بشيء ولم نرض ان الناس لم قد كلمه به ولا ولا اتى به كنم يجهلون ان نسلك او يعني اما يجهلونها واما الثانيه ما هي الثانيه ان الله لا ذكر عنا اه وهذا لم يبين ووظفته البلاغ مع البيان وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ولم يبين وهذه جنايه على الشرف جنايه من اللازم لذلك تجهيل للصحابة لأنهم لا يعقلون ذلك ولا يعرفونه قال من غير تحريف ولا, ولا تعطيل كتمه صاحبك لو ما كتبه كتبته قل له الآن قال ولا تعطيل التعطيل في اللغة معناه ترك الترك قال وبئر معطلة مطروكة والمراد بالتعطيل هنا عدم إذبات الأسماء ولا الصفات وقد يكون تعطيلا كليا بعدم إذبات الإث والصفر لا كريم ولا كرم لا قدير ولا قدر لا عليم ولا علم نعوذ بالله من الفزلات وهل يتصور عند العقلاء ذاكا دون دونا دونا اوصاف هل يمكن تصور هذا ابدا محمد مر محمد مر كان اسمر كان ابيض كان طويل كان... هذه بالفظه تتكلم يعني مش ممكن ذات تتعرى عن صفات صحيح ولا لا هم ينفون الاسماء او الكلي او التعطيل الجزئي باثبات الاسم ويفرغونها من ايش من الصفه يقولون كريم لكن بلا كرم قدير بلا قر... بلا قدره سميع بلا سمع في الجزئي اي هي اسم تعال ما اسمك؟ لا, لا هو مستحي ان هو يدخل متأخرا ما اسمك؟ رفيق رفيق لماذا تأخذت يا رفيق؟ أكل <تصفيق> شوف شوف شوف أنا قلت لك ماليزيا أفضل ما فيها يضع القدم على القدم ويتكلم ما في مشاكل أكلنا ايش فيها انت تدريت عن انا هناك أكلت وطلقت العلم يا رفيق اكلت و تركت طلب العلم الاكل عندك افضل من طلب العلم انا فاطمه انا اخي جنارو ياكوت اسياره وهو تركك خانك خانك وجاع وحدك. وحدك لكن انت تشكل له انه ما يتركك المجالس ما شاء الله تذوب في المدارس والله قبل يديك على هذا أنك استأتي مبكرا ممتاز وهذا صاحبك أنت خشيت عليه أدخلته وهذا أخو أيضا آه آه آه آه آه آه هو الذي خانك في الوقت من الذي خانك أنتوا ألبستم عليه الآن أين أخوك؟ كلهم شباب شباب كلهم شباب واحد فانت اخرج لي من من, من ما في ازرق كل انا اخضر هذا اخضر هذا هو هذا, هذا الذي خان ولم ياتي بك حافظ علي تاتي في الدرس هنا انت اول مره تاتي الدرس صحيح اذا تاتي به درس في وقته ما اسمك اشرف الطعام افضل ام طلب العلم يا اشرف قل نسيت جن حبك ربي لكن انت دائما كنت تاتي بال بال بال بالكتاب بال والقلم ما هذا تسمع هذا الدرس لانهم الاهمه بمكانك تسمعوا مره أخرى. هذا الدرس مسجل فانت تاخذ التسجيل فتسمع مره ثانيه لابد حتى لا يفوتك ما قيل ان شاء الله ان شاء الله لذلك الله جزيته الجنه الله لك في امين امين امين اذا فقلنا التعطيل قال من غير التعطيل فاهل السنه والجماعه لا يعطلون يثبتون لله الاسماء ويتعبدون لله بها وهذا هذا الاثبات المطلوب اصالتك وهو إذ مع إذبات حقيقته مع التعبد به لله ذلك علاء وأن يظهر أثر على العبد ويثبتون استفاد ويتعبدون الله بها يتوسلون بها وهذا تعبد كما قال الله ذلك علاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون فياسفون الله بالعزة وبالرحمة كما كان السلام دائما يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني لنفسي طرفت طرفت عين قال ولا تعطيل والناس وبالنسبة للتعطيل أيضا طواف ثلاثة عطيل مح وهذا فعل الجهمية الذين يعطلون الاسم والصفة انكار الاسماء والصفات والجهمية عند اكثر اهل العلم من المتخدمين انهم كفر وان كان المتهمية يقول علماؤهم دون العوام ويقولون يحتاجون لقامة حجة وزاد شبه لكن تعلمون ابن المبارك وابن عيينة واحمد يكثرونهم تكفيرا ظاهرا في هذا الباب عند الجمهور وتعطيل من نوع آخر وهو إذبات الصفة على غير وجهها على غير حقيقتها على غير وجهاتها إذبات صفة واسم نعم ليس ليس بتونها الكلام على الصفة ليست على الإسم على غيري على غير على غير المراد منها منهم المؤوله او اقصد المفوضه هذا نوع تعطيل عند المفوضة هؤلاء الذين يفوضونك المعنى والكيفية وهؤلاء شر خلق الله في هذا الباب بعد الجهمية طبعا نعم ما معنى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا سأحبه فيقولون هنا الحب إرادة السواد طيب لا هذه الطافه الثالثه اس يقولون الحب هنا اذا ساءنهم ان الله احب فلانا العبد التقي النقي يقولون احب ما احب احب همزه وحاء وباء هذا الذي نعرفه عنها ما معنى احب نعم هذا ايش هي تريد انت تشرح لنا الحب هنا ماذا نقول نعم معروف المحبه المحكه التفاح لا تستطيع ان تفسرها محبه على امر يستشعره الانسان واذا حب الله العبد رفعه واكرمه لكن احبه يحبه الله تعالى نعم نعم مفهوم هم يقولون لا نعرف عن الحب هذا الا الحاء والباء او الهمزه والحاء والباء فقط بلا معنى بلا معنى فقط حروف انضمت لبعضها خرجت كلمة معها أحب حروف انضمت لبعضها خرجت كلمة اسمها محب أحب. فقط هذا تأثيره الآن هذا تأثيره نعم على غير وجهة هذا المقصود بها يعني على غير وجهة التعريفة الثالثة لا هي الثالثة ض على الثالثه كما انبهنا ليها سابقا هي الثالثه الثانيه هي التي التي عطلتها لم تري لها معنى حقيقي يا دكتور لو تعطيل المعنى تعطيل <تصفيق> معنى يعني يثبتها يثبت القدره وما القدره يقول لك ق د ر ت مروطه العذى يقول عذى عين زاي تاء مربوطه اشتهروا باسمها ويقولون بان هذه هي اعطله ارسطو وجماعه التفويض واستنوا باين ان شاء الله المفوضه ما هي معنى خاص فوض معنى فوض الحقيقه انتهى الموضوع فهؤلاء مفوضه فوضوا المعنى والكيفيه <تصفيق> <تصفيق> يعني هو اذا فوض المعنى فقد فوض الكيفية فاهم وهي شفاء و تفويض كافيا منضوح غير مظلوم كما سنبين طيب بين ما لا لا تتعجل طيب والطائفه الثالثه التي هنا اشوف الجناية الجنايه هنا المفوضه ماذا فعلت فرغتها عن المعنى أما المؤولة جعلوها بمعنى آخر غير المراد جعلوا لها معنى يعني هم ارتقوا عن المفوضة بأنهم جعلوا لها معنى قالوا لا نشمؤ الكريمة لها معنى لكن حادوا عن المعنى المراد الحقيقي أحب أراد السواب أجب أراد العقاب نزل نزلت رحمته جاء ربك. وجاء ربك ممتاز رحمة ربك إلى التأولى تهد يبقى الله لا يديه آه. مفهوم آه. هم يقولون بذلك فأولوها جعلوا لها معنا غير المعنى, المعنى. هذا التجني هنا وهذا نوع تأثير ممتاز لا فض فوق لا فض فوق كتبوها كتبوها <تصفيق> ليبي والله يعني سيتفوقون يا ليبي عليك صدقني غفر الله لك نعم كتبوا ما هو فوق ذلك هداك الله هداك الله الغرض المقصود بأنهم هنا عندهم نوع الليبي نعم كتاب كتابوا هذا نوع نوع تعطيه هذا نوع تعطيره طيب ما العلاقة بين التعطير والتحريف هنا بينه معموم وخصوص بينه معموم وخصوص يتفقاني في مسألة إلغاء المعنى المراد وأيتام بمعنى, بمعنى غير مراد لا أيتام بمعنى لا أيتام بمعنى ما يكون تحريفاً يكون تعطيلاً لكن أن يأتي بمعنى غير معنى المراد فهذا, فهذا التحريف مفهوم اليد ياد الله فقائدين قالوا قدرة الله فوق هذا نوع تعطيل لأنه عطل المعنى الحقيقي وهاته بمعنى أخر مفهوم هذا الباب أهل الوقوف مع التعطيل الذي نتكلم عنه التعطيل الأول والتعطيل الكامل وهو انكار, انكار الاسم وسبعه التعطيل التام هذا التعطيل التام, التام التعطيل المحت الثاني هو التعطيل, التعطيل, التعطيل التفريج الاسم عن معناه تعطيل هنا إلغاء المعنى المراد إلغاء المعنى المراد من الصفة وهذا الذي يسمونه تفويضا وقالوا هذا التفويض هو عقيدة أهل السنة والجماعة واستدلوا على ذلك بشبه ما ورد بسنة طريحة ابن عينة قال أمروها كما جاءت أمروها كما جاءت وعن الظهر وعن ابن عينة قال تفسيرها قراءة قراءة وتفسيره أردت أن تفسر يعني عندما يقول الله جاء في علاء تجري بعيوننا قال قراءته تفسيرها ما تسأل عنها عنها قال الله وإلى العالم مما عملت أيدينا قال قراءته تفسيرها أمروها كما لا تسأل فهو يقول هنا الآن هذا هو التفويل التام وورد عن أحمد كلام شبيب هذا فهذه شبه تعلق بها ولو أخذت بغرار الكلام أو بأصل الكلام عن السلف أنهم كانوا حق حقاً يفوضون حقاً كانوا يفوضون لكن كانوا يفوضون الكيفية لا المعنى كانوا يفوضون الكيفية لا المعنى فالتفويد ماذا؟ فالتفويد ماذا ما. جاهزين ما. ما. هذا تفويد الكيفية فهو التفويد لكنهم لبسوا على الناس وأطل ذلك في قول مالك رأس الباب وإن كان هذا المسألة أصالة روى حديثاً مرفوعاً موضوعاً أو ضعيف جداً وهو ورد عن المسلمة والكلام هذا شوف سبحانه عجب الكلام هذا أصله كلام ربيعة ليس كلام مالك هذا الكلام أصله كلام ربيعة شوف الله رعلا التقه بمن بمالك طارت به إلى الأثاث لما لتعظيم الأثر لأن ربيعة وإن كان هو شيخ مالك وله ما له من الفضل كان يميل للرأش وأما مالك كان يلتق نبته بالأثر فانظر من التثق بالأثر كيف يكون علو الذكر بالأثر فمالك قال, قال هذا القول عندما قال الاستواء ال معلوم غير مجهول والكيف غير معقول قال والإيمان به يواجب والسؤال عنه بدعة الاستواء ال معلوم يعني معلوم وين في اللغة نعلم المعنى أو أثث لنا أنه لن يفوض المعنى هنا علم أنه علم قال والكيف مجهول ولا بد أن نقف هنا إذا قلنا تفوض الكيف لا يمكن لذات إن أن تكون إلا أن تكون لها صفة. لا تتعرض عن الصفات ولا يمكن أن تثبت الصفة بلا كيفية العقلاء لا أقبل هذا لا يمكن من صفة من صفة تثبتها إلا ولها كيفية صحيح طيب والكيفية على حالي كيفية ظهرت لنا وعلمناها بوصف أو برؤية أو بخبر الثقة وكيفية غابت عنها صحيح؟ اما الاولى فلابد ان نقول بها وننظر بها ونفصل القول فيها واما الثانية غابت عنها لابد ان نؤمن بها ولا الناس الان وهذه صفات الله كيفية وصفات اللهな Their abi فلله يد كيف هذا غيب يعني لها كيفية نعم يتكلم الله له كيبي نعم سفة الكهام لها كيفية اذا كل صفة لها كيفية لا بعد لكن هذه الكيفية غيب ومحض إيمان العبد أن يؤمن ويسلم للغيب ماذا قال عن نص المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب لذلك الصحابة قالوا نفوض الكيفين فلذلك لما قال إمام مالك قال والكيف مجهول ما قال غير موجود ما قال أنه ما في كيف وفي الوقت الأخر قال والكيف غير معقول يعني موجود والغير موجود موجود غير موجودة. موجودة معقول لا نعلم لم نرى غيب فهنا الإيمان محذ التسليم نعم لله الله يجي نعم يجي كيف يجي الله أعلم لأنه غيب هي صفته ذكرها كيفياتها لا نعلم غابت عنا فلما غابت قلنا سلمنا لله ومحذ الإيمان يؤمنون بالغيب ويقومون يؤمنون بالغير مفهوم هذا الكلام لا. فأصطل لنا الإمام مالك فأن المعنى لا يفوت والكيف هو الذي يبقى وافقنا المفوضة في إيش في تفويض الكيف وهذا هو الممضوح لأنه غير أما المعنى فلا لأن من اللوازم أن الله خطبنا بما لا نعقد خطبنا بما لا نعلم يعني معنى ذلك كأن يكلمنا باللغة الصينية هكذا وكالعب اللغة الصينية هكذا أنا الصيني شغالين صينة يلقى فاهم؟ يعني, يعني أراضة جهيننا هو هذا وهذا هذا من أراضة من الباطلة التي يمكن أن تقوى بلحمة بل الله كلّمنا لنعلم بمعنى نفهمه تنزيل من رب العالمين نجل به على قلبك لي تكون بلسان عربي إيش؟ مبين ظاهر جلي يعرف فإذاً خاطبنا بما نعقل فلا نفوض المعنى لكننا نفوضه هذا منهج أهل السنة والجماعة لا تعطيل وتفويض الكفيرة ليس تعطيلا ليس تعطيلا أما التعطيل أن يفوض المعنى ونفوض الكفير ومن نوع التعطيل كما قلنا أيضا التحريف إذن قال من غير تحريف ولا, ولا, ولا تعطيل من غير تحريف ولا, ولا تعطيل عمثا هذه الأصل في هذا الباب فإننا نقول إذا كانوا قد قالوا كلاما فيه البهدان والزور بأن علم السلف أحوط أسلم أحوط لكن علم الخلف أحكم وأعلم فهم هذا قول المجنين وأعتذر على هذا لأن الذي يتجنع على مثل السلف لا يصح له أن يكون بأمس هذا هو معنى ذلك أنه يجاهل السلف ومن جهل السلف فهو جاهل من جهل الصحابه كابي بكر وعمر وعثمان فهو جاهل لا, لا, لا نقبل منه هذا الكلام نقول جهلت الاماجد فانت جاهل بل علم السلف هو طره الاتقان والتطبيق وهم على على, على تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم فعلم السلف اعلم واحكم واسلم واحفظ وعلم الخلف اللي لم يستنيروا بعلم وعلم الح.. الخلف لم يستنيروا بعلم السلف ثم أضل بالتصريح لا بالتلميح نعم لا يستطيعون هذا هو أنت, أنت الآن تضل لي تضل لي أبدك وعمر وأصمان وعلي صحيح فكيف أقواله منك كيف أقواله منك ما أقوال منك دارك لكن ترى الان شوف انظر في كل حال نرى غلو وجهو والوسطيه العدول هم أهل السنة, اهل السنه والجماعه ما بين انكار البحر ما بين التفويض البحر وما بين انكار جزء التعطيل اهل السنه والجماعه وسط بين هؤلاء الله سبحانه وتعالى يقيننا قال رسولهم اذا سالها والله يقول لك لا يقال هذا النداء عندما سالك ربك عن اعتقاد واعتقاد عز من القلب قلنا انا عقدت عليه عندما يستقلق تقول قد قلت في كتابك وقد قال رسولك يد الله في القائدين ثاني يقول قد قال فلان وفلان فالله على كيف سيرد عليه فمن الحجة لمن لا من الأستم ومن الأعلم من الأعلم إذ العلم فقط في الكتاب والسنة لا علم إلا في الكتاب والسنة مفهوم؟ بغير نقف عند هذه نسأل الله لك لا أن يسبسنا بالخير معين أبدا ها؟ ليتنا نستمر نعم كل المتنعم هذا هو صحيح لكن ماذا نقول احنا مرهونون بكتب ونريد ان ننهيها والله تعالى سيسهل علينا جميعا الله يحفظنا ويحفظ سبحان الله ما ربنا بحمدك اشهد الان استغفرك يا